ولقد اخذ الله ميثاق بني إ س ر ا ئ ي ل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله اني معكم لئن اقمتم, لئن أقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعزوتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا لاكفرن عنكم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 ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على ق ا ئ ن ه منهم إ ل ا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا فنسوا ذكروا العداوة والبغضاء ميثاقهم مما بينهم الذين إنا نصارى أخذنا فنسوا مما ذكروا به فأغرينا حظا به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 واتل عليهم نبا ابني آ د م بالحق إ ذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من ا ل آ خ ر قال لاقتلنك لا أ قال انما يتقبل الله من المتقين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 ت موسوعه ل ي م ف ا ع ل م أ ن ا ل ل ه وفور س ي م يَا أَيُّهَا ا ل ََ آمَنُوا اتَّقُوا ّ ذ ِ ي ن ا ل ل َّ ه َ و َ ا ب ْ ت َُ و ا إ ل َ ي ْ ه ِ ا ل ْ و َ س ِ ي ل ََََ ة و ج ا ه ِ د ُ و ا ف ِ ي س َ ب ِِ ي ل ه ِ تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ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 ولا ت خ ش و ن الناس واخشون ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن فيها عليهم ا ل ن ف س بالنفس و ا ل ع ي ن ب ا ل ع ي ن و ا ل أ ف ب ا ل أ ف و ا للعلوم أ ذ ن ب ا أ الاسلاميه ن ل ن ا و ص ف ن ومن تصدق به فهو كفارة له كفارة لم ح ك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 و ل ا تتبع أ ه و ا ه م ا ج ا ء ك من الله ح ق ك منكم ل جعلنا شرعة الحسنى ج و و شاء الله لجعلكم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 يا ايها الذين آ م ن و ا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن ََ يتولهم ََََُّْ م ِ ن ْ ك ُ م ْ ف َ إ ِ ن َّ ه ُ منهم ُِْْ إ ِ ن َّ الله ََّ لا َ يهدي َ القوم ََْ الظالمين ََِِّ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 يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومه لاء ئ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم انما وليكم الله ورسوله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 قبل وأن أكتركم فاسقون. قل هل انفئكم بشر من ذلك مثوبه عند الله من, الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القرده والخنازير وعبد الطاغوت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 وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والاحفار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون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 والقينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله ويسعون في الارض فسادا والله لا يحب المفسدين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 لاكلوا من فوقهم ومن تحت أ ر ض ل ه م منهم أ م ه م ق ت ص د ة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أ ي ه ا الرسول بلغ ما أ ن ز ل إ ل ي ك من ربك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 لقد أ خ ذ ن ا ميثاق بني اسرائيل و أ ر س ل ن ا إ ل ي ه م رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون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 ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أ ن ف س ه م ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وماء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 ولتجدن أ ق ر ب ه م موده للذين آ م ن و ا الذين قالوا إ ن ا نصارا ذلك ب أ ن منهم قسيسين ورهبانا و أ ن ه م لا يستكثرون و إ ذ ا سمعوا ما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 لا يؤاخذكم الله ب ا ل ل ه و في أ ي م ا ن ك م ولكن يؤاخذكم بما عقدتم ا ل أ ي م ا ن فكفارته, فكفارته اطعام ع ش ر ة مساكين من أ و س ط ما تطعمون أ ه ل ي ك م أ و كسوتهم أ و ت ح ذ ي ر رقبا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 ويصدكم عن ذكر الله وعن ا ل ص ل ا ة فهل أ ن ت م منتهون واطيعوا الله و أ ط ي ع و ا الرسول واحذروا ف إ ن توليتم فاعلموا أ ن م ا على رسولنا البلاء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 احل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسياره وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي اليه تحشرون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 قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثره الخبيث فاتقوا الله يا أولي الله يا اولي ب ا ف ت ق ل ه الالباب أ أ ل لعلكم تفلحون يا الذين آ م ن و ا لا ت س أ ل و ا ع ن أ ش ي ا ء إ ن ت ب د ل ك م ت س ت وإن تسألوا عنها ح ي ن ن ي ز ل ا ل ق ر آ ن ت ب د ل ك م عفى الاسلاميه ل ه ه ع ن والله غفور حليم أ ه ق ب ل ك م ثم أ ص ب ح و ا ب ه ا ك ا ف ر ي ن م ا جعل الله من ب ح ي ر و ل ا س ا ئ ب ة و ل ا و ل ع ل و ل ا ح ا م و ل ك ن ا ل ذ ي ن كفروا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 ش ي م و س و يا ي ه ا ا ل ذ ي ن آ م ن و ا ع ل ي ك م أ ن ف س ك م لا ي ض ر ك م من للعلوم إذا ه ا ل ا س ل ا م بما كنتم تعملون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 فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهاده الله انا اذا لمن الاثمين فان عثر على انهما استحقا اثما فاخران يقومان, فآخر يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان بالله فيقسمان بالله لشهادتنا أ ح ق من شهادتهما وما ت د ي ن ا انا إ ذ ا لمن الظالمين ذلك أ د ن ى ان ي أ ت و ا ب ا ل ش ه ا د ة على وجهها أ و يخافوا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 إ ن ك انت علام الغيوب إ ذ قال الله يا عيسى ب ن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إ ذ أ ي ت ك بروحي القدس, بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا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 قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين قالوا نريد أ ن ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أن انزل علينا مائده من السماء تكون لنا عيدا, تكون لنا عيدا لاولنا واخذنا وايه منك وارزقنا وانت خير الرازقين قال الله اني منزلها عليكم فمن يكفر بعد ملك فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالم ي ن